سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوبِ إِنَّ بَلَوْنَاكُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّكَ مُصْبِحِيدٌ وَلَا يَسْتَفْنُونَ فَطَافَ عَلَيْكَ طَاف بيك وغمنا اينود فاصبحت كالصريب فتنادوا مصبحيد انغدو على حوثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الَّا يَدْخُلَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرٍ فَلَمَّا رَأَوْا ذَا قَالُوا إِنَّا لَظَالِمٌ 117. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 119. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون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 119. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 110. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم 111. أفنجعل المسلمين كالمجرمين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 117. إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون 118. سلهم أيهم بذلك زعيم 119. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين